يا طيور روحي يا طيور روحي يا طيور روحي يا طيور روحي <متصفيق> <متصفيق> يا طيور روح الحبيبي بقلبي يسهر لهيبي بدروحي هو طبيبي وما عندي غيره والله نهدروك تنيدي من عن حالي بعد اشرحي لو حبيب وعلى الغيبه حكي بدموعي غرقان اروح وضلت تحنلي يا طيور دلال ويا دقات اي نادي يا طيور دلال ويا دقات اي نادي كل ليله بسمي ينادي ما هذيك ودادي ظهر ونور بلادي والرايه تاتي يظهر ونور بلادي منفذ لهذا العمل مؤسسة الخليج الإسلامية بإدارة بشار الساعد ومؤسسه بنت الهدى الاسلاميه بإدارة ران سينصح غريبه من <متصفيق> علي وسيل كفود نزليها يا ومن عطر كفنا لج نحجي بشمي اريد بش معطر وسط الدلال يضم تدشم وتر وسط النار يضمي في عيوني والقلب مواي والله في رحم امي والروح تهواى سانتظر يا عشق يوما فيه القاك سانتظر يا عشق يوما فيه القاك سكبت دمع الانتظار وبان في انكساري عشقك كان اختياري وانت لي ولي عشقك كان اختياري بنيده حالي بعد شحين كل ليله يصرف بنينا وهريه من علي وهريه من علي, علي يا طيور محبوبي هيدا ومن حقي اشتاق يا طيور عايش في عذاب ونار الاشواق يا طيور سكن ويحس بقلبي الفوق يا طيور سكن ويحس بقلبي الفوق يا طيور هات ذبح روح ورا وللمهد جروحي وبنت وناينا حي بالمهد توصلي وبنت وناينا حي بالمهد توصلي يا حبيبي قلبي يسهر لهيدي بدروحي هو طبيبي وما عندي غيره يمر المهد روحك تنيديها معي يا طيور من كلمات وأداء الردود الحسيني وسام حيدر الكناني الهندسه الصوتية والمكساج ابو عامر الركاده التوزيع عامر الطائي اظهر يا بن علي التصوير والمونتاج مرتضى زهيري